وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ذكرنا فيما سبق ان سيدنا الخوي قدس سره أفاد في مسألة اثني عشر من احكام الاوقات صفحة اربعمائة وستة من الجزء الحادي عشر من موسوعته ان من دخل الفريضة فسها فاتى بركوع او تشهد بقصد النافله ثم التفت الى انه في الفريضه فان صلاته تصح على طبق القاعدة ولو لم يكن هناك رواية خاصة وذلك لأن الناس ناو بقاء ما نواه اولا غير أنه اشتبه في التطبيق فتخيل أن هذا الركوع من النافلة وبعد ارتفاع الشبهة يستمر على النية السابقة وذكرنا توجيهين لكلامه أحدهما أن سيدنا لا يرى أن اختلاف الفريضة والنافلة من اختلاف الحقيقة ولأجل ذلك فالاشتباه في التطبيق لا يضر بصحة العمال وثانيهما أن المقصود بالاشتباه في التطبيق في عبارته الاشتباه في التوصيف وهو غير ضائر بالصحة وإن كان اختلاف الفريضه والنافله اختلافا بالحقيقة ولكن بعد مراجعة كلامه في مبحث آخر كما نبه عليه بعض الأجلة من الطلبات وهو السيد الفحص حفظه الله فقد ذكر في الجزء الرابع عشر هو نفس السيد الخوئي ذكر في الجزء الرابع عشر في صفحة ستة وخمسين في مسألة الثامن عشر لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس صحت صلاته على ما افتتحت عليه هذه عبارة صاحب العروة فذكر في شرح هذه المساله قال ربما يعلل له نفس التعليل الذي ذكره هو في الجزء الحادي عشر ربما يعلل الحكم بمطابقته للقاعده حيث ان الاتمام منبعث عن النيه الاولى فغايته انه تخيل الخلاف فيكون من باب الخطا في التطبيق وذلك مما لا دخل له في الاتمام فلا يقدح في الصحه على ما افتتحت عليه الصلاه هذا التعليل هو نفس الذي ذكره في الجزء الحادي عشر ثم قال وفيه ان باب الخطا في التطبيق اجنبي عن امثال المقام مما يتقوم الامتثال بالقصد طبعا شرح المطلب ما يقارب صفحة كاملة موجزه وملخص ما أفاد أن المأمور به تارة يكون عنوانا كليا انطباقيا وتارة أن يكون عنوانا خاصا قصديا فإن كان المأمور به عنوانا انطباقيا نظير ان يؤمر بالصوم القربي يوم عرفه فلا حاجه الى ان يقصد انه يوم عرفه فالمامور به الصوم القربي في يوم عرفه فلو فرضنا أن المكلف لم يلتفت إلى أن اليوم عرفان وظن أن هذا اليوم يوم الاثنين ويستحب الصوم في يوم الاثنين فصامه بقصد أن يكون يوم الاثنين فتبين أنه عرفان صح صومه وسقط الأمر والوجه في ذلك أن المأمور به الصوم القربي وهو عنوان عام له عدة أفراد لكنه اعتقد أنه مخاطب بفرد من أفراد الصوم القربي وهو صوم يوم الاثنين فطبق هذا العنوان العام على فرد خطأين فتبين أنه ليس مأمورا بهذا الفرد لأن اليوم ليس يوم اثنين فحيث إن ما هو المأمور به قد قصده وهو شنو صوم القرب وما قصده زائدا ليس دخيلا فيما هو المأمور به فبما أن العنوان الذي قصده خارج عن حريم ما هو المأمور به فلا أثر لا بعد أن قصد ما هو المأمور به فصومه صحيح وأما إذا كان المأمور به عنوانا خاصا قصديا كما إذا أمر بفريضة الفجر فإن فريضة الفجر وإن كانت متحدة مع نافلة الفجر في الصورة فكلاهما ركعتان إلا أن هاتين ال... إلا أن هاتين الصلاتين مختلفتان بالحقيقة فحقيقة ركعتي الفجر متقومة بقصد الفريضة وحقيقة ركعتي النافلة متقومة بقصد النافلة فحيث إن المأمور به عنوان قصديون وهو عنوان الفريضة عنوان النافلة إذن فلو أتى بركعتين لا بقصد الفريضة ولا النافلة قربة إلى الله تعالى لم يقع عن شيء منهما حيث إن المأمور به عنوان قصدي ولو فرضنا أنه اعتقد أن هذا الوقت مثلا اعتقد أنه هذا الوقت وقت النافلة فأتى بالركعتين بقصد النافلة ثم تبين له أنه صلى النافلة والآن هو مأمور بالفريضة فعلا لم يقع ما قصده نافلة عن الفريضة إذ ما دام المأمور به عنوانا قصديا فما قصده ليس هو المامور به وما أمر به لم يقصد إذن فالاشتباه في التطبيق لا يعقل في العناوين القصديه فإن امتثالها دائر مدار القصد واختلاف الفريضة والنافلة من باب اختلاف العناوين القصديه لأجل ذلك لا يتصور الخطأ في التطبيق فيهما هذا ما أفاده في صفحة 56 من الجزء الرابع عشر فقال وأما إذا كان المأمور به في حد ذاته متقوما بالقصد بحيث لا واقع له وراء ذلك فقصد الخلاف قادح في مثله بالضروره ثم يمثل بالفريضه والنافله ايضا فلو اعتقد ان عليه فريضه قضائيه فنواها ثم تبين ان الذمه غير مشغوله الا بالادائيه او اعتقد الاتيان بنافلة الفاجر فصلى الفريضة فانها لا تقع اداء في الاول ولا نافلة في الثاني والسر هو ما عرفت من تقوم تلك الامور بالقصود ودخلها في تحقق الامتثال وعلى الجملة هذه اخر صفحة 57 قال وعلى الجملة فلا يمكن تصحيح هذه الصلاه اي صلاه من دخل في الفريضه فسها فاعتقد انه في النافله فاتى بركوع بقصد النافله ثم انكشف انه ما زال في الفريضه وعلى الجمله فلا يمكن تصحيح هذه الصلاه على طبق القواعد بل مقتضى القاعدة بطلانها كما عرفت وإنما المستند الوحيد في صحتها الروايات الخاصة وهي الصلاة على مفتتحات فكلامه هنا مخالف لكلامه تماما في الجزء الحالي عشر صفحة قلنا قلنا أربعمائة وأربعة ولا يمكن التوفيق بينهما زين صحيح صحيح على مبنانا ذكرنا أمس نحن نرى أن إمكان الخطأ في التطبيق في العناوين القصديه نحن نرى إمكان ذلك فتصح الصلاة على طبق القاعدة لكن على مبنى المتكرر في مطاوي بحثه من عدم تصور الخطأ في التطبيق في العناوين القصدية كلامه الأخير هو الموافق لمبانيه ثم قال فالعمدة هو الخاصه الخاصة وعمدتها رواية الخاصة صحيحة عبد الله بن المغيرة قال في كتاب حريز أنه قال إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا قال فقال عليه السلام بين قوسين هي التي قمت فيها ولا إشكال فيها من ناحية الدلاله وإنما الإشكال من ناحية السناد اولا من جهه ان عبد الله بن المغيره روى عن الكتاب مباشره ولم يروي عن حريز فيقال ما هو الطريق الى كتاب حريز حتى يعتمد على هذه الروايه فاجاب سيدنا قدس سره كما في المعجم وهنا أيضا في هذا الجوز قال بأنه مقتضى اصاله الحس حيث إنه أخبر عن الكتاب ومقتضى اصاله الحس أن يكون إخباره عن حس ولا يمكن أن يكون إخباره عن حس إلا في فرضين فرض أن يكون الكتاب مشهورا شبرة تغني عن إثبات كونه لحريز كتاب مشهور كما لو نقل لنا الإنسان الآن خبرا عن كتاب الكافي فإنه لا يوجب القدح في الرواية بجهالة الطريق مفروض أن الكتاب مشهور فيدعى أن كتاب حريز في تلك الفترة كان مشهورا شهرة تغني عن إثبات انتسابه إليه ولعل هذا يؤيده وإن لم يذكر السيد الخوئي هذا المؤيد ولعل هذا يؤيده ما ذكره الصدوق في مقدمة الفقيه وصاحب الوسائل في الجزء الرابع قال إن كتاب حريز في الصلاة من أشهر الكتب منذ زمان المعصومين عليهم السلام أو أنه نقل عن ثقة عن كتاب حريز فكأنه قال أنا أنقل عن من أوثقه أن في كتاب حريز كذا وحيث إنه نقل عن من يوثقه كان الطريق بهذا النحو معتبرا، إذن مقتضى اصاله الحس أن نقله عن كتاب حريز تأمن إما لأنه مشهور شهرة تغني عن إثبات الانتساب إليه أو لأنه نقل عن من يوثقه ان كتاب حريز المنتسب اليه فيه كذا وسبق غير مره ان ناقشنا في التمسك باصاله الحس في مثل هذه الموارد ولا نعيد النقاش الطريق الثاني عفوا الاشكال الثاني على السنة ان الروايه مضمره لانه قال في كتاب حريز أنه قال إني نسيت أني في صلاة فريضة بعدين قال فقال بعدين بخلي باهم قوسين عليه السلام هي التي جنو قمت فيها ومن المحتمل أن القائل هو زرارة أو أحد الأصحاب لأن كتاب حريز مشحون بنقل فتاوى زرارة فلعل القائل زرارة ولا شاهد على أنه الإمام عليه السلام فلم يثبت أن حريز كغيره من عليه الرواة الذين لا يرون إلا عن المعصوم عليه السلام كي يعول على هذا الضمار وان كلمه عليه السلام فهو كما افاد المرحوم الشيخ البروجردي في تعليقته هنا على مالي المستناد في صفحه 58 ان المصدر الاصلي للروايه وهو الكافي والتهذيب لا يوجد فيه كلمه عليه السلام لا توجد في هذه زياده ما موجود لا في الكافي ولا في التهذيب فلعلها زياده من الناسخ الذي نسخ الكتاب عن التهديب او الكافي او ان صاحب الوسائل اعتقد حدسا ان القائل هو الامام عليه السلام فاضاف هذه العباره والاخبار الحدسي منه, منه غير حجه فتلخص من ذلك ان روايات الصلاه على ما غير تامه سندان وبالتالي فهذه الروايات الثلاث وان كانت تامه دلاله الا انها محل تامل سندان فلا تتم هذه الكبرى وسبق الاشكال على بقيه الروايات في الدرس سابر نعم ما لا ماهو حتى لو ضطنت بها حتى لو ضطنت بها. بها ما شنو حتى لو ضطنت بها تفروباية. نعم الصلاة التي قمت بها نعم هاي اللوحة سيدة مو ظاهرة إلى داخل الصلاة داخل ظاهرة إلى خارج الصلاة يعني كما أنه إنسان ما إلى فاق هي التي قمت فيها بعد داخل خارج ماكو فاق بعد لا سيدة نايم بالإسجاد ديها ماكتوتي ما حتى هذا ليدا تقوله ثم بعد قام قمت فيها قمت فيها في اثناء او في الخارج شنو الفار يريد يقول اذا نويت التطوع فنيتك للتطوع لا تضر الصلاه على ما قمت فيها تمو قمت بنيه الفريضه الصلاه على ما قمت فيها وان نويت التطوع اثناءها فان هذه النيه لا اثر لها هذا اللي يريد يقول. أثناء الصلاة. الصلاة. ما الى معنى اثناء الصلاه؟ سيدنا اني نسيت اني حتى ركعت وانا انويها تطوعا شلون قبل الصلاة السؤال يقول ركعت وانا انويها تطوعا إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعان قال هي التي قمت فيها ثم قال وإن كنت دخلت في فريضة دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت علي مضيت في الفريضة هذا تمام الكلام في هذه المساله الا وهي مساله من من اعتقد انه صلى من اعتقد انه لم يصل الظهر فعدل من العصر الى الظهر ثم تبين له انه صلاها فعاد الى العصر مره اخرى فقد قلنا أنه لا يمكن تصحيح صلاته نجي إلى المسألة التي أشرنا أمس إلى أننا سندخل فيها وهي مسألة سبعة عشر تعرض لها سيدنا قدس سر صفحه أربع من أو عشر من الجزء الحادي عشر من موسوعته إذا بلغ الصبي أثناء الوقت وجب عليه الصلاة هذا واضح ولو صلى قبل البلوغ هنا محل البحث ولو صلى قبل البلوغ ثم بلاغ في اثناء الوقت فالاقوى كفايتها وعدم وجوب اعادتها وقد بنى المساله سيدنا قدس سروه على شرعيه عبادات الصبي وهذا البحث كما تعرفون سيال في الفقه هل أن عبادات الصبي شرعية أم لا وقد رتب بعض الأعلام على هذا البحث ثمرة وهي إن قلنا بشرعية عباداته فيترتب على ذلك الاكتفاء بصلاته على الجنازه والاكتفاء بتجهيزه للميت من تغسيل او تكفين ولكن في هذه الثمرات تاملا والسر في ذلك أن غاية الدليل الدال على شرعية عبادات الصبي كما سيأتي هو ما دل على أمره بالصلاة والصوم فبما أن الدليل الدال على الشرعية وارد في الصلاة والصوم فغاية ذلك أن يقال بشرعية عباداته في الصلاة والصوم وتوابعهما من الوضوء والغسل وأمثال ذلك والتيمم وأما أن كل ما يصدر منه فهو شرعيون يترتب عليه الأثار كصلاة الجنازة وتجهيز الميت وأذانه وإقامته وأشباه ذلك من الموارد فهذا مما لا يترتب على مجرد القول بشرعية عباداته ما لم نثبت شرعية عباداته شنو؟ مطلقان ولا دليل على ذلك إذن مجرد القول بشرعيه عبادات الصبي في الجمله لا يؤدي الى هذا الاثار وانما الاثر المتصور هو انه لو صلى الصبي صلاه الظهر وهو صبي ثم بلغ فخوطب فهنا إن قلنا بشرعية عباداته صحت منه صلاة العصر لأنه أتى بظهر صحيحة وإن قلنا بعدم شرعية عباداته كان لابد أن يأتي بظهرين سابقة على العصر وإلا لم تصح منه ولنبحث فعلا عن الدليل على شرعية عباداته في الجمله وهنا وجهه الوجه الأول ما أذكره الأعلام ومنهم سيد المستمسك قدس سره من التمسك بالإطلاقات فان مقتضى اطلاقات الامر بالصلاه نحو اقم الصلاه والامر بالصوم والامر بالحج فان مقتضى هذه الاطلاقات ان من امتثلها فقد سقط الامر إذن مقتضى ذلك شرعيه عبادات الصبي لكن سيدنا قدس سره أشكلي على ذلك بأن هذه الإطلاقات مخصصة بحديث الرافع رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ والاستشكال بأن حديث الرافع ضعيف سندا بابن ضبيان قد أجيب عنه في غير مرة من مطاول بحوث السابقاء بأنه اشتهر العمل به لدى الاماميه بحد يحصل الوثوق بصدوره كما في المبسوط والناصريات بل ذكر صاحب البحار والعلماء ما في نهج الحق ان حديث رفع القلم متواتر بين الاماميه والعامه مضافا الى موثق عمار فاذا فاذا احتلام قبل ذلك وجبت عليه الصلاه وجرى عليه القلم لا كلام من هذه الناحية إنما الكلام في تقريب تخصيص المطلقات بشنو بحديث الرافع وهنا وجهان لتقريب التخصيص الوجه الأول ما ذكره سيدنا قدس سره في بحث الخمس والزكاة من أن ظاهر رفع القلم رفع قلم التشريع فإن القلم كناية عن الكتابه فعندما يقال كتب عفوا جرى القلم رفع القلم يعني هل سجل في التشريع تجاهه شيء أم لا وبناء على ذلك فالمقصود برفع القلم أن الصبي كالحيوان في وعاء التشريع مهمل لم يكتب في حقه شيء إلا ما قام عليه الدليل الخاص ونتيجة ذلك أن الصبي خارج عن المطلقات موضوعا أصلا مو مخاطب حتى على نحو الخطاب الندب اصلا مو مخاطب فان مقتضى انه مهمل في وعاء التشريع عدم كونه مخاطبا من الاساس فهو خارج موضوعا عن المطلقات وبالتالي لا مجال للتشبث بهذه المطلقات فان قل نحن نقول فان قلت فان قلت ان حديث رفع القلم لو قصر النظر عليه لامكن ان يقال ان مفاده الاخراج الموضوعي عن المطلقات ولكن حيث انه ورد في مقام الامتنان فمقتضى قرينيه الإمتنان اختصاص المرفوع بالإلزام فقوله رفع القلم عن الصبي أي رفع الإلزام عن الصبي حيث إن في رفع أصل الخطاب عنه شنو؟ خلاف الإمتنان فإن مقتضى الامتنان بقاء الخطابات في حقه حتى يكتفي بصلاته التي صلاها وبصومه الذي صامه وأمثال ذلك فما دام الحديث واردا مورد الامتنان فمقتضى قرينية الامتنان اختصاص مدلوله برفع حيثية الالزام مع بقاء أصل الخطاب في حقه الرفع امتنان الرفع امتنان إذا رفع الإلزام فقط وبقي أصل الخطاب اكتفى بأعماله لو لا لأنه كان مخاطبا بها شيل هذا من خلف ظهرك يا شيخنا حتى لا يؤثر على ولكن قد يجاب عن ذلك بان الامتنان تاره يكون سياقيا وتاره يكون ملاكيا فاذا كان الامتنان سياقيا كما في حديث رفع التسعه حيث قال رفع عن امتي تسعه فان تعبيره بامتي ظاهر في الامتنان فالامتنان في حديث رفع التسعه سياقي ومقتضى كون الامتنان سياقيا تضييق المدلول بحدود الامتنان واما اذا كان الامتنان ملاكيا لا سياقيا بمعنى اننا فهمنا ان الامتنان إحدى العلال وإحدى الحكام في الرافع لا أنه سياقيون اذن فبالنتيجه لا يدور الرفع مدارا امتنان وان كان الامتنان دخيلا فيه خصوصا وأن الحديث دلاه على رفع القلام عن شنو مجنون وعن النائم مع أن التكليف للمجنون شنو قبيح عقلان فرفع التكليف عن المجنون ليس امتنانيان بل هو مقتضى حكم العقل العملي بقبح تكليفه فلو كان الحديث اي حديث رفع القلم واردا في سياق الامتنان لكان مقتضى ذلك عموم قرينيه الامتنان لجميع مصادق الرفع فيه بينما الرفع يعني رفع القلم بينما رفع القلم عن المجنون وعن النائم بما هو نائم رفع عقلي لقبح تكليفهما وليس امتنانيا فهذا مؤكد إلى أن الامتنان إنما هو مجرد ملاك من ملاكات الرافع لا أن الامتنان قيد للرافع يدور مداره فبناء على ذلك لا يصح أن يقال إن حديث رفع القلم لا يرفع إلا الإلزام بمقتضى قرينيه الامتناء التقريب الثاني لكلامه قدس سر أن يقال سلمنا معكم أن المرفوع بحديث الرفع مجرد الإلزام لكن بما أن الإلزام جعل بسيط وليس مركاب فمقتضى رفعه ارتفاع أصل الخطاب فلا يبقى ثمة خطاب بعد رفع إلزام بناء على أن الإلزام اعتبار بسيط إلا أن هذا التقريب الثاني محل تأمل من جهتين الجهة الأولى إنما يتم على مبناه قدس سره وأما على مبناه بعض أساتذتنا دام ظله الشريف من أن الأحكام التكليفية إلزامية أو ترخيصية مركبه فمرجع الوجوب إلى طلب الفعل مع الوعيد على الترك ومرجع الحرمة إلى طلب الترك مع الوعيد على الفعل ومرجع الندب إلى طلب الفعل مع الوعد عليه فحينما نقول بأن الأحكام بنظر المرتكز العقلاء مركبات وليست بسائط فلا مانع حينئذ من أن يتكفل حديث رفع القلم برفعي حيثية الإلزام مع بقاء أصل الخطاب على نحو النادب وثانيا حتى لو سلمنا بمبنى سيدنا قدس سره من أن هذه الأحكام بسائط لا مركبات إلا أنه على مبنى في حقيقة الوجوب لا يتم ذلك حيث إن سيدنا أفاد في بحث الأوامر في الأصول أن الوجوب ليس مدلولا لفظيا ولا مرادا لا استعمالا ولا جدا من قبل المولى وإنما المولى يظهر بخطابه أصل الطلب فأصل الطلب هو المراد الاستعمالي والجدي من قبل المولى غاية الأمر إن أقام دليلا على الترخيص فيه انتزع العقل عنوان النادب وإن لم يقم دليلا على الترخيص فيه انتزع العقل عنوان الأجوب فالوجوب والناد حكمان عقلياني انتزاعيان لا مجعولان من قبل المولى أبدا فعلى هذا المبنى أي مبنى سيدنا قدس سره في بحث الأوامر نقول لا مانع من جريان حديث الرفع في المقام فيقال إن المطلقات كقوله صلوا أقم الصلاة الحجه ثوابها الجنة وأمثال ذلك من المطلقات إن المطلقات غاية ما تدل عليه أصل الطلب لأن هذا هو الذي يصدر من المولى وهذا الذي أراد إفهامه المولى استعمالا وجدا وأما حديث الراف فغاية مفاده الإخبار عن أن هذه المطلوبات يصح تركها فهناك دليل دليل يدل على أصل الطلب ودليل يدل على الترخيص في التار حيث إن المدلول الالتزامي لحديث الراف هو الترخيص في التار فينتزع العقل من مجموع دليلين الخطاب الندبي أو عنوان الناد فعلى مسلك سيدنا قدس سره من أن الوجوب والندبي حكمان انتزاعيا لا مجعولان لا معنى لأن يقال جرى حديث الرف ورفع الإلزام فلم يبق شيء، فإن حديث الرف لا يرفع شيئا من مداريل المطلقات وانما يخبر عن الترخيص في التك فبناء عليه يبقى مدلول هذه المطلقات الا وهو اصل الطلب عاما وشاملا للصبي ومقتضى شمولها له ان ما ياتي به من عبادات فهو شنو شرعي ويأتي بقية الكلام إن شاء الله يوم السبت والحمد لله رب العالمين. <سن الله>. I will you I will tell